ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م و ا ل ت والزيتون ي ن وطور س ي ن وهذا ا ل ب ل د ا ل أ م ي ن ل ق ا س ل إ ن س ا ن ف ي ه